ا ل ت متوب مراجع تغنيلي وتحجيلي بالحب ك ف ا ن ي مليت حسبت هم عرق كل مااريد ن س ا ك تطلعلي بدروب ممبادك ج ذ ب يالا ت متوب مراجع تغنيلي وتحجيلي بالحب ك ف ا ن ي よろしくお願いします。 ل ع ب ما ت ه د ي ن الا تسوين ي ا ع ص ا مااريدك اطلب ل هنا لا ترجع والله صدق م ل ي يلا الزم المك ت ا ل عاد وياك لعلي حبب ما ت ه د ي ن الا تسوين ياعصاف يلا ل ز م الباب يلا على غير روح ضيع وقت خ و ن ه تجدد الحجي مايفيدو وياك ليش ادوخ راسوك انت شنو ما تحسبك ما تفتهم عجيبه امشي من قدامي لاسوي لك م ص ي ب I'm so like, what's he doing? もっともっともっともっともっともっ